على ذكرى السنين الطيبات الماضية تجيك على ذكى الطريق اللي يودي قصة أحزاني يشح الوقت في وجه الأمان يا بعد مغليك وأشوف الحلم يطقطق وراك في وسط بستانه وأشوف الحلم يطقطق وراك في وسط بستانه في ساق مالا ما نبأه ما يرضي. شوف احلام غيرك تسلب يالحاكم الجاني تعالوا غير احزاني فرح يمعذي بيمديك اذا تبغى انت ذنبك الماضي وتلقاني إذا تبغى تكفر ذنبك الماضي وتلقى على ذكرا الطيبات الماضية تجيك على ذكى الطريق اللي يودك قصة أحزني يشح الوقت في وجه الأمان يا بعد مغني وشوف الحلم يتسقط وراك في وسط بستاني وشوف الحلم يتسقط وراك في وسط بستاني ليكتر من سنة يا طيب العشرة هو نادي ارجع لي صدا صوتي حزين بله تجفاني سؤال ما لقين له جواب صيغته تعنيك عليك ترد ولا لا تعيش بقتل الماني وعليك ترد ولا لا تعيش بقات لا لا ماني. راسلين الطيبات الماضية تجيك على ذك الطريق اللي واديك صاحزني. يشح الوقت في وجه الاماني يا بعد مغليك واشوف الحلم يتسقط وراك في وسط بستانيك واشوف الحلم يتصقط وراك في وسط بستاني انا خبرك كل قلبك كبير ودايما وصيك بقلبك حث قلبك فيه الطيبة عمر اوطاني أنا خبرك بس الوقت قل لي وش سوى فيك أنا دور عذر مشان عذرك لا تناسني أنا دور عذر مشان عذرك لا تناسني على ذاك الطريق اللي يودي قصة أحزاني يشح الوقت في وجه الاماني يا بعد مغليك واشوف الحلم يتسقط وراك في وسط البستاني واشوف الحلم بيتصقط وراك في وسط مستني